لقد استكبروا في أنفسهم وعتو طوى كبيرة. يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا وَفَضَّلْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مستقرا وأحسن مقيلة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزلا ويوم تشقق السماء. المال ونزِل الملائكة تنزِل الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا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 تلايتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وكان الشيطان للانسان خذولا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 مكانا وأضل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا ذهبائ إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا.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 وَكُلَّ تَبْرَّنَ تَثْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ افلم يكونوا يرونها افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا وَإِذَا وَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن, صبرنا عليها إن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 تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سبيلا. بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى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 نُمَسُّبَاتًا وَجَعَلْنَاهَا ضَوءًا صُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ, وهو الذي أرسل وأنزلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا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 117. وما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطيع الكافرين وجهادهم به جهادا كبيرا، فلا تطيع الكافرين وجهادهم به جهادا كبيرا.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 وما أوصلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أوصلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أين تأخذ الحيل الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا وكفاه بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست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 تبارك الذي جعل في السماوات بروجا وجعل فيها سراجا وقمر مُنيرا وهو الذي جعل الليل والنها رخيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرًا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 إن عذابها كان غرما إن عذابها كان غرما إنها سأت مستقرا ومقاما إنها سأت مستقر ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قوام. والذين لا يدعون مع الله إلها آخرة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون.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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل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 ك يجذون الغرفة بنا صبر ويلقون فيها تحية وسلام قاالدين فيها قاالدين فيها, فيها حسنات مستقر ومقاما حسنات مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما